أعلم لله ربي على خليه وصلى الله وسلم أحلى قيل قلت الله عليك عيش وعلى آله وصحكه والكاتشين ومن تبعهم جسائتنا يوم جديت أم من بحث أيها دفنا في الحظنا كل من قد وطفنا على قول إمام المجدد أشياء الله وكل أمة دعث الله إليها السجع من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام يأمرهم بعباد سلح محتة وينهاهم عن شكرة بفكار قوت والدنيل قوله شعار ولا قضى معنا في اسم بسم الله ان عبده الله الصيف الطهور هذا المقطع من الحصول 3 يلين فيه الامام المجدد ان كل امه منتقى دعس الله يريد المسقط ويؤمن عليه حجج ولا ان يكون للناس تعالى الله حج في بعث اخر ولا ان يقول ما جاءنا من دين ولا ملك كل كل قد جاء قوم بالشوم هذه وكان قال ربنا جل وعلا وان الامر الا وقال فيها نبيل وكل الأنبياء الكرام جاءوا بالدعوة إلى تركي الله وإخلاف العباد الكتاب والجناد الله فما قرأ الله السلطان ولقد دعتنا إلى كمة الرسولة أن اعبدوا الله ويتمضوا الله وهذا هو مفتضى شهادة لا ألا إلا علم الله أن ندمر إفاد أن نعبد الله إفاد ويكند الطرغوت نفسي ومعنى أعبد الله أخلص العبادة لله وحده لا شريك له يكند الطرغوت يتلبو عباده الاوثان الاصنام والقبور والارض الحره هذه هي الطاغش تجلى في الايه الكريمه على ان كل الرشد جاء بالدعوه الى التوحيد fmt قال الله سبحانه وما ارسلنا من نبي تتقصدا الا ينحي اليه انه لا اله الا انت اعبد و وكل رسول جاء بالدعوه الى ترك الاه في قواد العبادات والنهي عن الشرب اما بعد التوحيد جاءت الشرائع من الحلال والحرام وتفاصيل الشرائع تختلف باختلاف الأمم محاجة الأمم أما التوعيد فلا اختلاف فيه وما لس فهو دين الواحد كلمة الدين عند الله الإسلام أما الشراع فتختلف فما قال الله تعالى لكل ان من جعلنا منكم شرعة ومنهاجة شرعة وهو من هذا اختار الله على جميع الائيات الكفر بالترهوب والتيه والايمان بالله قال ابن القيم رحمه الله ومعنى الترهوب جاء وجلبه العس حتى من معبود او متبوع او مطاع طاهر الشيخ رحمه الله واشهد الله على جميع الائداد الكفر بالطاغوت والايمان بالله تعالى كما قال الله سبحانه ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استكمل شيخ الذي يحب الفقه عند فعلها والله سميع عليم القدر بالطاغوت والنبي ويؤمن بالله واللقاء وهمت كواشه لا اله الا الله واسترد الله على الجميع استرد بالطاغوت مشان بالله وهمت كواشه لا اله الا الله اشترط الله على الجميع استرد بالطاغوت مشان بالله وهمت كواشه لا اله الا الله قال امام الغبي الله وما معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد الحجة من معبود أو متبوع أو مطاح من معبود أو متبوع أو, أو مطاح كل ما يحدث من دون الله عز وجل من أصنان أو أشتار أو أسجار أو أقرحة أو قبور أو متبوع الله تعالى قمر جميع الخلق أن يتبعوا محمد القلب الله عليه السلام ولا يجب لأحد أن يتبع غيره فمن يتبعون شنوخ الطوق الصوفية يتبعهم وعيدوهم وعبيدهم في غير طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بل يقولون لفنا للحاجة إلى مصر صلى الله عليه وسلم نحن نأخذ من أكتبا سك صلى الله عليه وسلم ويقولون أنتم تأخذون دينكم عن ميت ونحن نروي ديننا إلى عز وجل مباشرة بل يقولون حدثني قلبي عن ربي بل يقولون انتم اهل الباطل ان تكون انتم اهل الظاهر وانا اهل الباطل ويقال لهم بل انتم اهل الباطل بل انتم اهل الباطل وانا من نعوده او تقولون او بابا الطاعه إِنَّمَا تَكُومُ لِلَّهِ وَجَرَصُّيْهِ صلى الله عليه وسلم بما حلَّنَ وحرَّم بقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنْ وَعَفِيْهُ اللَّهَ وَعَفِيْهُ الرَّسُولِ وَأُرِيْلْ أَمْرِ مِنْكُمْ لا يجلو طاعة أحد في تحليل ما حرَّم الله أو تحليل ما حل الله اعلى تعالى تغلو احضارا تربابهم تربابا من دون دون الله قال تعالى وان اطعن طوهم انكم لا هم شيء يقول عالم يشرك الطا يعني ان التحليل والتحريم حق لله سبحانه فلا يجري احد هذه الحكم او الحكم ان عندنا شيخ او يطي عمل حلنا او حرر ان عندنا شيء لما فعل ذلك في منه صاه اثر الله تعالى في كثير التوثيق والتسجيل